ايها الاخوة الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم يطيب لي ان القاكم في هذه الليلة وقد اتصل بي فضيلة الشقيق الكريم الدكتور صفوة حجازي اكرمه الله واخبرني بانه مسافر الى الخارج الى فرنسا لاداء بعض المهمات الدعوية أسأل الله أن يسدد قصده وأن يبارك عمله يا رب العالمين وأن يجعل في عمله الخير الكثير فطلب مني أن أكون معكم في هذه الليلة فهو إذن مقام كبير أن يعني أشرف بأن أكون معكم على أثر دعوته وفي خطه ومنهاجه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يجعل العمل مسددا لوجهه وحده لا شريك لا وأحب أيها الإخوة في هذا اللقاء وقد جاء على هذه الصورة أن أقف معكم وقفة زي ما يقولوا من باب الدردشة ومن باب المباشرة في الفكرة يعني فكرة بيننا على في هذه الليلة المباركة احنا نسمع كثير جدا وأنتم تعرفون كم يتكلم الدعاء وكم هي القنوات الدينية اليوم والدعوة منتشرة وإذاعات القرآن الكريم والخطب والمساجد دعوة باستمرار فلازم تأتي فعلا على الإنسان على خاطره على ذهنه تساؤل يأتي هي إيه الدعوة الإسلامية ما هي حقيقة الدعوة ما هي الدعوة الحقيقية التي يريدها الله تبارك وتعالى من الناس إيه حقيقة الدعوة أمام هذا الكلام أمام تلويث سمعة الإسلام مثلا على مستوى العالم أمام الكلام عن تجديد الخطاب الإسلامي أمام أنواع من طرح الموضوعات في البرامج وفي إيه الدعوة؟ ما هي الدعوة؟ هل أي كلام في الدين يعتبر من قبيل الدعوة؟ ولا الدعوة الإسلامية لها صفات خاصة بها لابد إن لم تتحقق في الدعوة لا تكون دعوة دي كلمة مهمة جدا وحقيقة الدعوة الإسلامية في الحقيقة مهمة ليه لأنه ما من نبي من أنبياء الله ولا رسول من رسل الله إلا وكانت له كلمات محددة مع الناس ليست كلمات ارتجالية عامة وإنما كلمات محددة نسميها منهج منهج وتقرؤون أيها الإخوة في سورة هود وتقرؤون في سورة الأعراف وتقرؤون في سورة الشعراء وتقرؤون في سورة الصفات تقرؤون حوار الأنبياء مع قومهم وكلام الأنبياء إلى أممهم فتجدون أن الدعوة الإسلامية كانت دعوة محددة إلى هؤلاء الناس بأمور محددة ما من نبي إلا يقوله لدرجة ان سورة من السور كسورة هود مثلا تتناول دعوة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليهم عليه وسلم هذه تتكلم وكأن هذه الموضوعات محددة ومقررة وممنهجة مش أي واحد ألف لكن المصيبة الكبيرة ان في ناس متربصة بدين الاسلام فيقوموا يقيدوا المسلمين على ايه ويتفقوا معاهم على ايه يقولونهم ايه رأيكم ما تسيبوا الموضوع الاصلي الفلاني اللي انتم تتكلموا فيه ده وتتكلموا في النقاط الفلانية ايه رأيكم ما تتركوا القضية الكلية الشاملة العامة المحكمة اللي بيطرحها القرآن يعني مثلا ما من نبيني إلا وقال أن اتقوا الله وأطيعوني قضية الإذعان والطاعة للدين وتكلم في كذا ويلقون موضوعات أنا لكم إيه هي الموضوعات إن شاء الله فيتحول الداعية إلى أنه يرى أنه في موضوعات صعبة أن يتناولها وموضوعات سهل أو مقبول أن يتناولها أو لها رواج. أو بساطة في الطرح فيتحول من الدعوة كما جاءت في القرآن والسنة بمنهجه إلى الدعوة التي تروج في مجتمع هذا الكلام يا إخواني حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قومه تحدثوا معه في هذا المعنى ألولوا طبما تسيب النقطة الفلانية وتتكلم في بقية النقاط وإحنا تحت أمرك ومن عجيب الأمر شوف أنا بقول لك هذا الكلام عشان تعرف أنه تاريخه يرجع إلى تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه رأيك ما تسيب الموضوع ده ما تغير ما تتكلم في موضوع آخر وصل الأمر لدرجة أنه أنهم قالوا له يا أبا طالب اللي هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام نحن لا نريد منك أن تطلب من محمد إلا طلبا واحد أن يترك فقط فقط يتكلم في كل حاجة ويترك فقط تسفيه عقولنا يعني ما يقولش الناس دول بيفكروا ازاي يعبدوا الأصنام ألا يعقلون ما بيفكروش ما يعرفوش بس ما يقولش كده كانت هذه أقصى طلبات شوف يا جماعة عشان تعرفوا الدعوة كانت ايه وممكن تبقى واصلت لايه علشان لأ وانت بتتلقى دعوة الله سبحانه وتعالى تعرف ما هي موضوعاتها فقالوا له كل المطلوب منك ان تتوقف فقط عن ان تتكلم عن عقولنا على انها عقول طعبانا وان يعني تحقر من طريقة ابائنا في الفهم فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض وأبى إلا أن يتكلم في هذه النقطة الخطيرة وأن لا يترك بيان الحق الفاصل الفارق شايف أنا بقول إيه؟ الحق الفارق والفاصل بين الدين الصحيح وبين ما يطرحه الكافرون أنا لا أتكلمش عشان أسلي الناس أنا مهمة الداعية مش انه تسلية الزبون وانما مهمة الداعية ان يحق الحق ان يقيم الصواب ان يرسم الخط الصحيح ولذلك جاء الاسلام بالقضايا الخطيرة الخطيرة يعني مثلا نبي من الانبياء يذهب الى قومه فيجدونهم من كتر الغنى فيجدهم من شدة الغنى وكسرة القدرات والتمكن يروحوا على الجبال يبنوا معجزات زي النهاردة اللي بيسموها مثلا الآثار يبنوها لمجرد انهم عندهم قدر الفضيل فيكلمهم في هذه القضية اتبنون بكل ريع آية تعبثون من باب العبث وليس الاحتياج ونبي يجد قومه عندهم الشذوذ الجنسي أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء فيكلمهم في هذه القضية ونبي يرى أن بعضهم عنده مسألة في المكيال والميزان واللعب في التجارة والاحتكار وإفساد المجتمع من ناحية الاقتصادية وديكوا شايفين الغلاء يكلمهم في هذه القضية ولكن يكلمهم في هذه القضية مش كقضية اجتماعية وليس من منطلق اجتماعي ولا منطلق اقتصادي ولا يتولى الإصلاح الاقتصادي وإنما من منطلق العقيدة يعني الأول اتقوا الله وأطيعوني وأذعنوا لله وأعلموا ما هو الطريق الصحيح ثم بعد ذلك القضايا دي كلها لازم تتحل كأثر من أثر الدين إنما تترك الالتجام بالله تترك الإذعان لله تترك التسليم لله تترك الخضوع لله الطاعة لله وتبتلي تتكلم في الأمور اللي هي يعني مطروحة يمين وشمال هذا الكلام غير موجود في الإسلام ولذلك أيها الإخوة يهموني اليوم إلى أقصى درجة أن نفهم ما هي حقيقة الدعوة الإسلامية اللي غيرها ليس دعوة واللي غيرها هو استنزاف لطاقات الدعوة على الفاضي انا احيانا ارى ان بعض الحكومات مثلا تريد من الدعاة ان يتكلموا في اطار البرنامج المطروح فيبقى الداعية يتكلم لا يعطي فتاوى طبقاً, طبقا للمنهج المطروح سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا أما الإسلام فله دعوته الأصيلة التي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله عز وجل إلا بها وإلا يقول الله تعالى عن, عن الداعية المسلم وهو يهتف يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها الكلام عن ملة وعن اعتقاد أنه بد من الخضوع لله رب العالمين ولذلك أيها الإخوة لا بد أن نطرح ما هي حقيقة الدعوة الإسلامية ما هي حقيقة الدعوة الإسلامية إيه اللي يجب يتكلم فيه الدعاء وإيه اللي يجب يسمع الناس في حقيقة الأمر أننا لا نحدث الناس لكي نقول لهم والله إذا أحببت التسبيح فسبح ولذلك أنا هكلمك النهاردة عن التسبيح أنا بأقول لهم حضرتكم ده وأنا بأعمل كذا يعني الدعاة كلهم يفعلون ذلك يتكلمون اليوم مثلا عن التسبيح اليوم عن القيام اليوم عن الصيام ويقربون الطاعة من الناس وهذا من أجل ما يتكلم فيه الدعاء ويتكلمون عن إصلاح المجتمع وعن إصلاح كذا وعن تربية الأبناء وأنا أفعل ذلك وهذا من أجل ما يتحدث عنه الدعاء لكن هذه ليست جوهر الفكرة الإسلامية ده من توابعها انما جوهر الفكرة الاسلامية اني اتكلم في امر يعتبر من صلب العقيدة من صلب الدين من صلب اسمعوا ايها الاختنا انا على شام اعرف ماها الدعوة الاسلامية الحقيقية لازم ادعو الله اليها ادعو الناس اليها الا ادعو, أدعو الناس الله ادعو الناس الي الله بها ادعو الناس الي الله بها والله اجي اراجع اشوف احتياجات المسلمين شكلها ايه المسلمين في الحال الحاضر شكلهم ازاي فافاجأ بكارثة افاجأ بحجم الكارثة البعد عن اسلام ليه لانه يا اخوة الامة الاسلامية اليوم دي مش مشكلة اليوم هذه مشكلة الامة الاسلامية اليوم ليست مشكلة اليوم دي حصيلة زمن طويل وعمر طويل وقرون طويلة من الانتقاص باستمرار من الاسلام من هول المطارق اللي تمثل الاسلام انتوا عارفين ولا لا عارفين ولا لا انه بلاد المسلمين في يوم من الايام القرن العشرين كانت بالكامل محتلة من العالم الصليبي غير المسلم بلاد المسلمين بال... الأمة الإسلامية بالكامل بلاد المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بالكامل تحت سلطان جنود احتلال صليبي يعني انجلترا واحدة شوية بلاد مصر والعراق والعراق وفرنسا واخدى شوية بلاد الجزائر والمغرب ولبنان وسوريا واسبانيا واخدى لها بلاد في, الم... في, ال... في الجزء المغربي والافريقي وهولندا واخدى اندونيسيا هولندا اللي قد كده هولندا اللي قد حتة جبنة النيستو لما شفها على الخريطة ما تعرفش اطلعها الا بالمكبر صغيرة جدا كانت محتلة اندونيسيا اللي هي اكبر بلد في العالم اكبر بلد اسلامي في العالم واحتلال يبقى زي مثلا ما حصل في فرنسا 130 سنة فبلاد المسلمين ظلت تحت هؤل المطارق وظلت تنتقص كان فيه جمهوريات في الاتحاد السوفيتي السابق جمهوريات اسلامية الجمهورية فيها, فيها عشرات الملايين من البشر مسلمين عاشوا 70 سنة ما شافوش مصح لأنهم منعوا من المصاحف ومن الصلاة ومن سماع الأذان وبقى الإنسان يعيش ويموت يولد ويعيش ويموت ولا يرى مصحفا قضية موجودة المسلمين تبدلت الشرائع والغيات الشريعة أصبح الحرام حلالا الحرام مثل مثلا الخمور أصبحت لها تراخيص رسمية يعني, يعني ليست حلال عادي بل حلال مرخص به الشرائع تبدلت وتغيرت ايه تاني يعني الام العالم من كل يوم تسمع مصيبة جديدة تقع بالمسلمين النهاردة تسمع عن فلسطين مبارح عن افغانستان او مبارح عن البوسنة والهارسك اول اول تسمع عن تدنيس المصحق في جوانتنام وقبلها تسمع عن سب الرسول عليه الصلاة والسلام في اوروبا كل يوم تصحى الصبح على مصائب وتفتح التلفزيون على المصائب وما الى ذلك مساله خطيره جدا قرون حصلت كده ونتيجته ان الشباب والكبار والصغيرين والمجتمع والرجل والمراه ما هو انا بقول لك انا وابويا وجدي وابو جدي قرون كلها نازلين ضرب على دماغ المسلمين ليبعدوا عن الاسلام وتسلق عليهم باشد ما يكون التصلق فكانت النتيجة حصول اغتراب شديد بين المسلم وبين دينه في كل شيء بقى في السلوك هو كان في حد يتصور ان المسلمات في الشارع هيبقوا بهذا الحجم من التبرج كان في حد يتصور ان ترك الصلوات في المجتمع الموحد المسلم يصل الى هذه الدرجة الرهيبة لدرجة ان يبقى صلاة الجمعة ينادى لها ومثلا استاد الكرة فيه مئة شخص مئة ألف شخص مستنين المباراة عشان يحجزوا المكان المباراة اللي هتبدأ الساعة أربعة يقعدوا لها من الساعة أحداشر الصبح ليحجزوا مكان في المدرج ويتركوا صلاة الجمعة في حد كان يتصور أن تصلت الأمة الإسلامية إلى أنه يبقى النهار نحن في رمضان وهناك صيام ومع ذلك وبرغم وجود الصيام وبرغم فرضياته وبرغم معرفة المسلمين بذلك وبرغم هذا يبقى ال ال ال ال الشارع في مطاعم مفتوحة أو مقاهي مفتوحة وفي مجاهرة بالفطر في نهار رمضان في حد كان يتصور أن أمة الإسلام تمشي في طرقات البلاد الإسلامية فتسمع ان الشباب بيحيوا بعضهم بالشتايم بالاب والام بمنتهى لا اقول لكم يعني حتى رعاية الدين ده رعاية النساء السائرات في الطريق يعني الانسان يتأدب في اللفظ حتى حينما يجد امرأة حفظا لحيائها لانها قد تكون مثل اخته وامه وزوجتي لا يصح ان تسمع رجلين يتكلمان في هذا الفحش لكن يصبح الأمر موجود في الشوارع والطرقات بهذه الصورة مين كان يتصور انعكس هذا يا إخوة على الأفراد ولا أقول انعكس في ترك الصلوات وترك الصيام والتبرج والسباب والسلوكيات فقط انعكس على الأفكار انعكس على الأفكار وأصبح في افكار سبحان الله العظيم افكار يعني بدأت مناهج العلمانيين وجرائد وكتب يقولوا افصلوا الدين عن الحياة ومرض الناس اللي بقى يسمع عن واحد وجودي جان بول سارتر فيمشي وراه واللي يسمع عن واحد ماركسي كارل ماركس فيمشي وراه واللي يسمع مناهج بقى مين حد كان يتصور ان العقل المسلم عقل الرجل المسلم الذي يحب الاسلام ويتبع الاسلام هيفضل بدل ما يأخذ منهجه من القرآن والسنة يأخذ منهجه من الشيوعية مرة ومن الرأس مالية مرة ومن مناهج في الاقتصاد والاجتماع والتربية والإعلام من كان متصور لكن هو ده اللي حصل اللي حصل أن الدين ادباع عند الأفراد عند الأشخاص عندنا يا إخوة عندكم وعندنا عند عندي وعندكم يعني أصبح الشخص لا يعمل بالدين وإذا أراد أن يعمل بالدين يعمل بالدين اللطيف الظريف اللي ما فيهاش خطورة البسيط يعني انا هأشرف ها ها ها ها على توزيع الزكاة ورعاية اليتامة والفقراء وحتى اللي يبقى خطر من ده أسيبه إنما تقول لي الدين قضية الدين إذن السلوكيات ضاعت عند الأفراد والأفكار والمناهج ضاعت عند الأفكار والاهتمام بقضية الدين ضعت عند الافراد لحظة واحدة بقى لحظة واحدة استنى بقى وقف لان الموضوع في منتهى القطور ده المسألة اذا لم تعد مسألة جزئية يعني انا عشان اقولك ايه حقيقة الدعوة الاسلامية او ما اقولك ايه حقيقة احتياجات المسلمين المسألة لم تعد مسألة جزئية انا لما اصبعي تجرح اقوم اروح للدكتور يصلحه ويعالجه ويحط له قطنى وبلاستر وشاشة ويزبط الأمور ويحطوا ميكروكروم ويطهروا صباح اصبع اصبع واحد اتجرح صباح هنروح لدكتور الصوابع لما جلدي هنروح لدكتور جلدي إلما حينما يصاب شوفوا بقى يا جماعة حينما يصاب إنسان بمرض عضال داء شديد يسقط الاطراف في نفسه والعياذ بالله صوابعها تقع ويرفع الحرارة ويبقع الجلد ويضعف القدرة الجنسية ويصيب الانسان باغماءات و... الله الله الله لانا مش هروح بقى للدكاترة بتاعت امراض الجلدية والامراض العيون اللي ضعفت البصر الروح للطبيب العين والطبيب ال... الامراض الجنسية والامراض الجلدية و... لا أنا مش هعالج التفاصيل ده أنا أشوف الداء الذي هو من وراء كل هذه التفاصيل وعالجه إنما واحد عنده داء يقع له صوضعه ويضعف بصره ويضعف سمعه ويقع له الجلد يقوم يروح دكتور جلده ودكتور عينه ودكتور أدوه لا بيشوف المرض لفسه ويعالجه وهذه هي الدعوة الإسلامية اللي عرضه إذا كنا صادقين ولا نريد أن نزور ولا أن نزيف لابد أن نرى ما هو الداء العضال الأصلي الذي ضرب في الأمة الإسلامية ونصلحه ونقول إذا صلح هذا يمكن أن تصلح بقية التفاصيل إنما أنت عايزني أعود أكلمك مثلا عن الصلاة صلي وعن الصيام صوم وعن قراءة القرآن وعن الحجاب وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا والاصل مثلا إيه هو الذي أقصده والاصل غير متوفر لا يمكن مستحيل هذا لا يصلح لابد ان ابحث عن الشيء الاصلي انتوا عارفين يا اخوة علشان برضو يعني انا يهمني ان انا اكد هذه النقطة لتفهموها انا النهاردة كمدرس لو انا مدرس وجالي تلميذ ادت له مسألة فجاوبها غلط فأنا أصوب له خطأ المسألة أقول له المسألة دي حبيبي غلط لأن دي ما هيش زي دي والكلام مختلف إنما لما يجاوب المسألة الأولى غلط والتانية غلط والتالتة غلط والعشرة غلط والعشرين غلط ويتضح لي أنه مش فاهم القواعد أصلا ولا نظريات الهندسة اللي بتدرس له وأنه لذلك يجيب إجابة لا يعرف القعدة من منطلقها آه يبقى ما ذكرش اصلا يبقى لا انا مش هصحح له مسألة وإلا ابقى مخبول وإلا ابقى مخبول انا لن اصحح له مسألة وانما اللي هيحصل ان انا هشرح له القاعدة الاساسية مرة اخرى واطرح عليه كيف يفهم القاعدة علشان يعرف في حل المسائل هي دي قضية الامة الاسلامية النهاردة قضية الامة الاسلامية اليوم ان تفتش ما هي القضية الرئيسية عندها والقضية الرئيسية أيها الإخوة هي الدعوة إلى الإذعان لله يعني ماذا الإذعان يعني؟ يعني خضوع لله أنا أسمع كلام ربنا أنا مش داخل محل بيقال لما أحتاج حاجة حد أقوله الديني جبنا ولما أحتاج حاجة حلوة أقوله الديني مربا أنا لا أدخل إلى دين الله كما قلت لكم إذا حبفتكم في قيام الليل نقوم الليل وإذا حبفتكم في القرآن نقرأ القرآن وإذا حببتكم في التسبيح نسبح وإذا حببتكم في كلمة الحق نجهر بكلمة الحق وإذا حببتكم في الجهاد نجاهد وإذا لا هذا مهم لكن دي أساليب للدعوة إنما الأصل أنني أطيع الله أنا ملتزم لا أستطيع سواء بحب ولا ما بحبش لا في المنشط والمكره يعني فيما ننشط إليه وفيما نكرهه فيما ننشط ننشط المكره يعني كده فيما نحب وما نكره في حاجة اسمها الالتزام والخضوع ولذلك أيها الإخوة كان كل نبي من الأنبياء يأتي يقول لقومه اتقوا الله وأطيعوني أعطوا الطاعة من أنفسكم أعطوا الطاعة لله رب العالمين يا جماعة دا رب العالمين هذا رب العالمين دا مش واحد زي زيه أنا عبد وهو رب أنا عبد وهو رب لما ناموا يقول لي اصحى دلوقتي اصحى لانه بيقول لي اصحى ولذلك الكفار لما تسمع كلامهم في القرآن الكريم القرآن هو بيحكي عنهم الكفار لم يكفروا فقط بأن يقولوا لا, لا إله أو لن نؤمن بالله وإنما الكفار قالوا له هو أنت صلاتك دي معناها إن إحنا ما نقدرش نعمل في فلوسنا اللي إحنا عايزينه أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا او أن نفعل في أموالنا ما نشاء فخلوا الكفر بالله قضية وانه يتصرف في فلوسه زي ما هو عايز بعيدا عن اسلام قضي والاسلام لا يرضى لا هذه ولا تلك الاسلام يفرض الله يهيمن مال انتو يا اخوان عايزين تعدوا تسمعوا برامج عن اسماء الله الحسنة مثلا اقوم انا اعد اتكلم معاكم وانا افعل ذلك عن مثلا عن اسم الله المهيمن وتبقى فرحان اوي وشاعر بالهزة لاني احدثك عن شيء يحرك قلبك ومشاعرك ونفسك ولكنك لا تريد ان تعلم ما هي الحقيقة ولذلك كان حقيقة الدعوة ولذلك كان الدعوة اول شيء في الدعوة قبل اي حاجة ان الاول يا امة الاسلام او حتى يا كفار لما تكلم مع وربو امريكا والصين والتحالي السوفيتي وافريقيا واسيا أقول لهم أنا بكلمكم تؤمنوا أو لا تؤمنوا تؤمنوا فأنتم مؤمنون ترفضون الإيمان فلستم بمؤمنين وأنتم كفار إنما أنا ما وسليش الزبون وإنما أنا أقدم دعوة محددة إما أن تطيعوا الله أطيعوا الله أشوف كلمة أطيعوا الله ولا تكونوا من كذا أطيعوا الله هذه معناها التزام بالمنهج ولذلك أيها الإخوة أي مجتمع وكلامت على فكرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات وبدونه لا اسلام. اسمع كده قول الله عز وجل وربنا أنتم عارفين أن الله أقسم بالنجم أقسم بالشجر أقسم بالقمر أقسم بالشمس أقسم بي بي بي في هذه بالذات أقسمه بذاته العلية سبحان الله القرآن مليان أن الله يحلف بمعجزات من خلقه لكن في القضية دي أقسم بذاته سبحانه قال وربك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليم كامل يقول المسلمين دول أو غير المسلمين من الذين يريدون أن يزعون الإسلام كلامهم شيء وفعلهم شيء قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا شيء القول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا قول ما شاء الله مليار واحد يقولون طب فعلهم يقول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بعد ذلك من بعد هذا القول طب إما حكمهم الآية ثلاث جمل يا جماعة ثلاث جمل ترد في الآية شايف الآية بتقول إيه بتقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين آية وحدة نفس الآية ولكنها آية تقول قولهم وفعلهم وحكمهم قولهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعا فعلهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك حكمهم وما أولئك بالمؤمنين لأنه مش لعبة الإيمان مش إن أنا أختار أنا بختار مرة واحدة أنا أختار أن أخضع لله أو إني أثمرد على الله إنما ييجي واحد النهاردة بيشتغل مثلا في الربة فتقول له يا فلان الربع حرام يقول لك ربنا يهدينا ان شاء الله يعني يا ربنا يهديك اسمع الكلام او ما تسمعش الكلام انت حر بس حينما تختار تقبل ان يترتب عليك اثر واختيار واحدة مش محجبة يا ستة حرام عليك تحجبي هذا حرام والله ربنا يهديني ان شاء الله والبس الحجاب احنا نهضر ما هو هداك الله هداك اذ دعاك وارشدك هذه هي الهداية انما الهداية بمعنى الإكبار لا ربنا مش يهديك بمعنى الإكبار لأن الله قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنما إما أن تخضعي وتسمعي الكلام وإما لا وانت حرة إنما إن فعلت هذا تتحملين نتيجته وإن فعلت هذا تتحملين نتيجته والمجتمعات أيها الإخوة على نفس الناس مقدرش أتكلم عن مجتمع يخبط في اليمين والشمال ويقول لي أنا وليس لك الدعوة إلى المجتمع المسلم أن أدعوه وأن يخضع لله أو لا يخضع واختار أنت أيها المجتمع وتختار أنت أيها الفرد تختار اختار. بس تختار إما أن تخضع أو لا تخضع أدي أول نقطة تاني نقطة مهمة جدا في الدعوة الإسلامية وخلي بالك وانا هتكلم الدعوة الإسلامية عبارة عن تلت أمور وبس فقط بس لازم تمشي بالترتيب يعني ما ينفعش ألف فأول نقطة اني من أدعوه ولذلك يا جماعة عايزوا لكم حاجة مهمة مفيش حاجة يسميها حوار الأديان وحوار الثقافات فيش احنا هندردش هو منتدى ثقافي تعالى انا جاي بالدين بتاعي وانت كمان هات الدين بتاعك اختعال نعود عشان ايه نتكلم سوا نشوف احنا بنعمل إيه؟ كان فيها الله يرحمه الشيخ عبدالحليم محمود كان شيخا للأظهر فهوهو شيخ للأظهر عرض عليه انه بلاش كتب الدين اللي بتتدرس في المدارس دي وتعالوا نعمل كتب مشتركة مشتركة بين الديانات كلها نتكلم عن القدر المتفق يعني مثلا كل دين ما بيحبش الكذب تعال نتكلم كده ان الصدق حلو بلاش الكذب وخليه كله طافه وتعالوا نتكلم عن مثلا كذا وتعالى عن الشجاعة وتعالى وبلاش الكلام الذي يفرق فقال رحمه الله والله قال في منتع الجمال وإن كانت لم يكتب لها الشهرة لكن دي كلمة أنا يعني وعيتها تماما قال فأين الدين أين الدين ما أنا بقولك ده الدين هذا مش الدين ودي شيخ من الأظهر وكان شيخا للأظهر وواواواوا إنما شوف هذا الرجل رحمه الله فأين الدين الدين هو الالتذام أنا مش هتكلم فيما مش هاجي تقول لي والله تعالى احنا دلوقتي ضد ختان البنات فاتكلم عن, ختان عن ضدية ختان البنات وأنا ضد كذا فاتكلم عن كذا وأنا مع كذا وبلاش تحديد الناس ووضع الناس إلى أنه بلاش الناس لكثير وأنه تحديد الناس تعالى اتكلم وتعالى اتكلم علشان المخدرات وتعالى اتكلم ما ينفعش أننا أتحول إلى جزء لذلك رحمه الله رفض هذه الفكرة ولذلك يا إخوة حوار الأديان مش أنا ذاهب أقولك أجيب الدين بتاعي وأنت تجيب الدين بتاعك الإسلام دعوة الإسلام دعوة أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إذا قلتم لا إله إلا الله تفلحون رفضتم أن تقولوا لا إله إلا الله خلاص سيدنا عمر بن الخطاب يقرأ في صحف أهل الكتاب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا فيها؟ لماذا تقرأ فيه لو كان صاحب هذه الصحف قبل تحريفها موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني كان هيبقى تبع لي ورفض ذلك مسألة أننا نتصور أن الدين تعالوا نعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نعرف بالإسلام تعال... إيه نعرف يعني يعني نشتغل في الثقافة لا لا يعرف الإسلام ذلك لا يعرف الإسلام مسألة, الإيه؟ مسألة الـ الـ التصنيف دي أنا مش أشتغل الثقافة يقول لك تعالى نعرض الحضارة الإسلامية تعرض الحضارة يعني علشان الناس تتضسط من أن الإسلام يتكلم عن البنيان ويتكلم عن كذا وكذا وخلق العمل ويتبسط به وخلاص لا الاسلام ودعوة يا جماعة الاسلام انا اقول لكم بمنطق الكرة القدم اللي واكلة عقل الناس الاسلام ما بيصنعش المئة متفرج اللي قاعدين في المدرجات الاسلام مش عايز جمهور يسقف الاسلام يصنع الاثنين لاعب الموجودين في الملعب عايز ناس يشتغل إنما المئة ألف اللي يعجبوا بالإسلام دول ييجوا إمتى ييجوا بقى بعدين بعد فتح مكة يقوم الناس يدخلون في دين الله أفواجا لما لقوا الإسلام انتصر وأمور استقرت ولا نعود خطرا يقوم رب العالمين يقول إيه يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اللي قم قبل الفتح وقاتلوا ما يبقوش زي اللي حصل بعد الفتح هناك فارق كبير بين الصنفين فارق كبير بين الصنفين لأن هؤلاء عرفوا طريقهم وعملوا له والتانيين فضلوا قاعدين لحد ملأوا المسألة بائد كويسة وصلوا دخلوا لذلك أيها الإخوة كانت النقطة الثانية التالية مباشرة أو قبل أن أدخل فيها برضو بقول لكم ان الدعوة الإسلامية هي ان لازم تحدد موقفك من الإسلام يعني مثلا أبو طالب أبو طالب ده عمل حاجة أبو طالب ده في يوم من الأيام لما اجتمعوا في دار الندوة الكفار وقالوا هنقتل الرسول عليه الصلاة والسلام نجيب 40 فارس وكل فارس معاه سيف واضربوا ضربة في رجل واحد ويتفرخ دامه بين القبائل أظن ده أشهر خصة في الدين كله فذهب أبو طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد يا ابن أخي ما هو ابن أخوه أبو طالب ده عمه انت سمعت قريش اتفقت على ايه قال له ايه عرفت عرفت من أخبرك بها قال أخبرني ربي سبحانه وتعالى فأبو طالب قال نعم الرب ربك يا سلام ده ربي ما فيك بعد كده اخر جمال نعمل رب وربك هو اجيبهو منتهى الاعجاب نعمل رب وربك فاستوصي به خيرا يقول له خلي بالك منه وهو ده كان مرطق الكفر انهم الهم اللي بينضفوا بي بي بي الاله ويلمعوا الصنم ويضبطوه ويصنفروه ويوضبوه ولو حصل حاجة كده فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أستوصي به خيرا هو يستوصي به خيرا هو الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته قالوله إيه قالوله اسمع إيه رأيك نملكك علينا إن كنت أردت بهذا الأمر ملكا سلطة جاء نملكك علينا طب ما كويس يعني أنا عايز أعرف وحش ليه أنا الآن سأصير ملكا أتصرف بقى أعمل اللي أنا عايزه صلح ووضب ومسق ومنهج ويعمل برامج وسياسات وظبط البلد قال لهم لا لا ليه لازم الإذعان لازم الخضوع لله هو أنا عايزك تخضعه لي أنا كملك على البلد انا اريد لكم مش, مش لو اردت بهذا الامر ملكا ملكناك علينا او ماخد الملك ومن خلاله ومن خلاله ومن خلاله انفذ الداعوة الاسلامية لا انا بقول لكم تذعنون لله وتدخلون في دين الله فتدخلون في قيادة رسول الله لانه رسول الله لا لانه ملك ولا لشخصه تخضعون للمنهج نفسه للحلال والحرام نفسه وليس للشخص مش, مش والله فرصة أمالك عليهم ومن خلال كده أعرف أطبق مفيش الكلام ده في الإسلام الإسلام لا يعرف أن تدخل في الإصلاح الاجتماعي مثلا إلا من خلال الحسم العقائدي الأول الأول خلاص يا رب سلمنا واسمعنا الكلام وأطعنا ولن ولن وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم حق الاختيار أصلا نزع أنت اخترت مرة أنت بتختار فعلا بس تختار مرة تختار إيمان أو كفر فإذا اخترت خلاص أعطيت الاختيار الذي كان في يدك لله رب العالمين بعدها ما كان لهم الخيرة إنما عود اختار كل من المؤذن يقول لي حيا على الصلاة أصلي ولا بلاش لا ما ينفعش حق الاختيار هي العقيدة أن أختار عقيدة التوحيد وأعمل لها وأعمل بها وألتزم بها ثم أسير على ما يطلبه الله تبارك وتعالى مني ولذلك يا إخوة أنا بيلفت نظري الحقيقة شيء من أروع ما يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا دعيت في أنا شهدت في الجاهلية قبل الإسلام شهدت حلفا في مكة كانت مكة بلدا تجاريا يأتيها الناس من كل مكان وكانوا يظلمون هذا يصادر هذا يعتدى على ماله هذا لا يأخذ حقوقه فأمل استثمار فر من مكة بدأ الاستثمار يهرب قضية اقتصادية خطيرة وهي مكة بلد لا فيها زراعة ولا فيها صناعة ولا فيها هي تجارة فقط فلما المستثمر الاجنابي يهرب من مكة اقتصاد البلد يروح فقالوا عايزين نعمل آآ آآ بيسموها عوامل جذب للمستثمر الاجنابي قوانين وتأمين للاستثمار الأجنبي تخلي المستثمر الأجنبي ييجي إلى مكة فعملوا حلف اسمه حلف الفضول قعدوا في بيت واحد اسمه عبدالله من الجدعان وبدأوا يتفقوا ان احنا نحط قانون مفيش ولا مستثمر يظلم مفيش أموال تأخذ مفيش حد يضيع مفيش, مفيش علشان الناس تيجي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا عندما شهدت هذا الحلفة في داري عبد الله بن جدعان شهدت قبل النبوة ولكني لو دعيت به في الإسلام لأجابت لو قالوا لي وأنا نبي كده تعالى عشان هنتفق على أن ما حد شظلم حد ولا يأخذ مال حد ولا يضيع حد هأجبه وهسمع كلامه هسمع كلامه يعني أستجيب له أذهب معه أيها الإخوة ألم تفكروا أبدا أبدا ما جاش على مخوك على ذهنك أبدا طب هو لي لما الموضوع ده كويس لماذا لا يعمل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الناس إلى هذا الحلف وإلى الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي لماذا يعملش لهذا لأن هذا ليس عمل الدعاء ولا الأنبياء ولا أصحاب العقيدة ولا أصحاب الرسالة ده يأتي تبعا بعد أن تتقرر. أن المجتمعات تقول لا إله إلا الله قولا واحدا التزاما إذعانا طاعة خضوعا نقوم ندخل في التفاصيل إنما أنت عايزني أدخل في إصلاحات تفصيلية وبرامج تفصيلية وأصل الفكرة ما يزال مغيبا هذا الكلام مش موجود في الدين بتاعنا يجيبوه من حتة ثانية وإنما هو ليس في دين الله عز وجل ولذلك النقطة الثانية في الدعوة بعد هذه الدعوة إلى الإدعان وإلى الخضوع هي إن الناس الذين استجابوا للدعوة لو سمحتوا يا إخوة احفظوا وحدده لان احنا في وقت المعالم فيه ضيعة ومفقودة وغير واضحة وغير محددة فاحنا محتاجين نبحث ونفهم نقطة تانية ان الناس اللي استجابوا لهذه الدعوة وقالوا يا ربي نذعن لك ونؤمن بك ومعالش برضو عايز ارجع معلش الصديق قضية كبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسائل إلى الملوك والرؤساء قال لهم تعالوا أنا عايز أطرح عليكم قضايا عامة كده وقضايا ده قال لهم بقى يلعت لزعيم القبط زعيم الفرس زعيم البحرين زعيم الحبشة زعيم الروم ويقول لهم اسلم تسلم وانا هلعت لجورج بوش النهاردة وقول له اسلم تسلم اهى دي دع سزاجة مش كده ولا ايه سزاجة سطحية الاسلام هو دين يطرح انك تطرح دين الله عز وجل كمبدأ هذه دعوة مين محمد بن عبد الله اللي انت بتقول عنها سطحية وسزاجة دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن لم تفعل إذا لم تسلم عليك إثمك الوزر وإثم شعبك اسم الإرسيين اسم القبط إثم زي ما ورد في رسائل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم تقبل عليك إثم شوف قضية عقيدة بيكلم رئيس ملك الروم بيكلمه عن أنه تأسلم الإسلام ليس تسليه يا إخوة ليس مسألة كما يقولون تعالوا نتحاور في الحظة. نتحاور معنا نتحاور مع مع القساوسة والأحبار وغيره نتكلم كل واحد يعرض اللي عنده هي دعوة هي دعوة مش هنقول والله فعلا زي ما أنا فاكر ان في مرة عقدت في القاهرة محاضرة كلام ده من 30 سنة تقريبا حوالين مفهوم العدالة الاجتماعية بين الإسلام والنصرانية حاجة زي كده حاجة لطيفة برضه فيهم واحد من مشايخ الإسلام واحد من مشايخ النصرانية القساويس ويقولوا يتكلموا يتكلم حلو أو يبرابوا شايفين الأديان حلوة زي. مفيش كده الدعوة أن إما استجابه وإما لا استجابه النقطة التانية في الدعوة أن الناس اللي استجابوا دول اللي قاله خلاص نؤمن بالله ونطيعه ونخضع له ونشهد الله أننا عباده أنه رب وأنا عبد أنه إله وأنني عابد أنه مسيطر وأنني خاضع أنني سأطيع هذا الشخص الذي أعطى من نفسه الإيمان والطاعة هو زباء لي النقطة الثانية في الدعوة كما أقول أبتدي أربيه وأزكيه على منهج الإسلام أشوف بقى تصرفاته وسلوكياته بيكذب ولا بيصدق وأعلمه بيأتمن بي... ت... ولا بيخون وأعلمه إيه... بيغضب ولا حليم وأعلمه أتكلم عن سلوكياته وعن أخلاقه وأتكلم عن عباداته وعن إصلاح قلبه وكيف أخرج من قلبه الغضب والحقد وكيف أستل منه حب الدنيا وكيف أحببه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي الصالحين وكيف أدله على طريق الخير لأنه مستجيب إنما أوعى أعمل أقلب وأقدم وأخر وأقول لواحد أنا في مرة كنت راكب في سيارة أجرة في تاكسي في الشارع الكلام ده من زمان فات عليا 20 سنه فواحد اللي راكب معاه كده راجل شيخ وعنده دقن وعمه وشغلانه كبيره وقفت التاكسي ركبت فيه ففوجئ بان اللي داخل كده وال اللي هو السائق يعني ماسك سيجاره وبيدخن فهو فوجئ بال بال بالتقابل يعني شيخ في معافل في عربية وبيدخن في العربية فحد الرجل ب... بلطافة ولباقة وفهلوة كده و... انه يطلع من المأذق ده فيقوم يقول لي ايه يا عم الشيخ اعمل ايه في حكاية الدخان دي ربنا يتوب علينا ما تنصحني نصيحة وانا والله عجبتني عجبني يعني ايه فتمة الرجل عنده المعية سريع البديل لكن هل أنا بقى كشيخ أستدرج ان هو اللي يحددلي الموضوع اللي أنا أكلمه فيه كده ولا انا عندي دعوة أعرف ترتيبها ساعتها سكدت شوية أقوله إيه ده هو بيدخن وصعبان عليه فاضل تنتهي للسجارة اللي سيبترباح وصعبان عليه رميها لازم يكملها فيقوم يقول لي إيه فقومت أنا قلت له إيه أريد أن أنقل الموضوع قلت له طيب وهو يعني أنا لو قلت لك بطل سجاير هتبطلها فورا لو قلت لك دلوقتي حالا بطل تدخين هتبطل هتروح غامل سجارة ولا قال لي والله ربنا يهديني بس هو اللي يسلمني نفسه لأ ربنا يسهل ربنا يكرمنا ونقدر و هو بقى سلمني نفسه مشكورا ازاي قلت له لا المسألة مش كذا المسألة ان الله ذو فضل على الناس وان فضله على الناس بالليل وبالنهار وان افضاله لا تنقطع بل هي متتابعة دائمة وانك لو باررت الله بالمعاصي فكان الله يحبوك بالنعم وأنت تحبوه وأنت تبارزه بالمعاصي كانت مسألة فضيعة والله تعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بربك الكريم إيه اللي خلك تغتر برب العالمين وتستهين بأمره وأردت أن أكلمه ليعرف أن عليه أن يلتزم بالله مش بيتسلم مع واحد شيخ راكب مع التاكسي يا دي القضية لكن إذا ما سلمني المسلم نفسه أو أنا سلمت نفسي لدعوة الله أتكلم بقى في إصلاح المسلم في تفاصيله مش بس في قلبه وفي سلوكياته بل حتى في عقله وفي فكره إنه يفهم الإسلام إنه يفهم الإسلام يفهم الإسلام دي مسألة مهمة جداً ولذلك أيها الإخوة خلوني مؤقتا أنطلق للنقطة الثالثة أنا قلت لكم هم ثلاث نقطة حفران الإذعان لله تربية من استجاب اللي يستجيب ده يدخل النبي عليه الصلاة والسلام معهم إلى بيت واحد منهم هو الأرقم ويقعد معهم درس أوضى مزنوئين والركب في بعضها ويتكلموا حوالي تلاتين أربعين واحد الأول كانوا عشر خمستاشر عشرين ويقعدوا يتكلموا يعلمهم الإسلام ويربيهم عليه ويصلح لهم سلوكهم والمستجيب حيث يغيرهم يقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ليؤمنوا ويزكيهم التزكية هي التنقية يزكيهم يرفع منهم الدنس عارف ثوب الأبيض كيف يلقى ثوب الأبيض من الدنس تجيب جلبية بيضة ولا قميص أبيض ترفع من عليه كذا الحاجات وتنظفها ليعود أبيض نظيفا جدا يريد تزكية عرف المرأة في البيت لما بتقع تلاقي الرز وتشيل الحصوات يريد تزكية التزكية هي ان ترفع الخبث وأن تبقي الصلاح فالنقطة الثانية في الدعوة هي تزكية الأنفس التي استجابت للإيمان وللإذعان وللخضوع لله رب العالمين إنما أعود صلح واحد كلمه في الأخلاق قبل الإذعان ما ينفعش. ما ينفعش أنا مش هعلم الفجار ولا الكفار كيف يكونون نظيفين مش هعود أتكلم عن النظافة مش ممكن وهو كافر ملحد بالله رب العالمين أنا قلت لك أبو طالب أبو طالب سيدخل جهنم وبئس المصير وهو عم النبي وكان يحبه وناصره طوال حياته وقال له نعم الرب ربك واستوصي به خيرا ولكنه مات دون أن يخضع وأن يذعن فهو إلى النار قضية واضحة ممتازة جدا انا أحسن واحد في الدنيا بس ما بروحش لمدرسة خالص خلاصة مش في المدرسة مش هتاخد ثانويه عامه ولا اعداديه ولا تدخل جامعه ولا شيء لانك لم تلتزم اصلا بمنهج انا اقوى مقاتل واحسن واحد نشنجي بلاش ما بيخبش النشال لكن ما بروحش الجيش هياخدوني يحبسوني لاني متهرب من التجنيد او يدينونني لانني تهرب من التجنيد من غير ما يبقى طب بس أنا أحسن واحد بينشن ها بس أنت لم تخضع للنظم والقوانين طيب فإذا ما التدمت يبتدي بقى يربيني ويزكيني ويعلمني ويقول لي صلي وصوم وحج وما إلى ذلك ثم وهي النقطة الثالثة لا يتركني لنفسي ما فيش حاجة في الإسلام إسلام ما بيعلمش الناس الرهبانية ما بيدخلش الناس الدير ولا المحراب يقعدهم يقول له خليك صلي وصوم وزكي وحجي وخلاص لا رهبانية في الإسلام وإنما الإسلام يقول له افعل ذلك ضروري هو الأساس ولكن عليك أمر في منتهى الأهمية آخر وهو أن دين الله وإنتم يمكن مش عارفين كده الناس العاديين الرجل بيعت ترمس طبيب التحليل الراجل اللي بيبيع بسكوت وحاجات ساعة في الشوارع وقلم رصاص وكراس انت مش عارف ان انت وانت بالبساطة دي مكلف عندك مسؤولية عن دين ربنا نفسه يعني ايه يعني انت مش مكلف عن دينك انت دين صلاتك انت وزكاتك انت وأولادك انت وقرآنك انت وتطهورك انت من الحرم وفقد انت مكلف وعندك مسؤولية عن دين ربنا دين دين الله عز وجل ازاي مسؤول على الدين كله ها مسؤول على الدين الاسلامي وإلا قلولي كده يا اخوة بالله عليكم قلولي واحد زي مصعب ابن عمير لما ارسله النبي عليه الصلاة والسلام الى بلد اسمها يثرب وقال له روح ادعو الى الله وحول الناس فيها الى مسلمين واشتغل بحيث ان المجتمع يتحول الى الاسلام مصعب ده كان عنده مؤهلات ايه اكتر من الاخ مثلا واقف وراء الكاميرا ده ولا من الشخص اللي, اللي بيدير وبيخرج البرنامج ده يعني مصعب ده كان إيه, ايه اكتر من انه مسلم مسلم فرد كان ايه كان سفير كان عنده كان فيه وزارة الخارجية وهو كان من السفراء. كان من الادارة الثقافية كان من هيئة الاستعلامات كان ولا حاجة مصعب شاب من شباب مكة أسلم طب ومعاذ بن جبل لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له تعالى يا معاذ روح امشي طلع برة من بلدك ومن أهلك ومن قومك ومن ناسك ومن تجارتك وعملك وروح اليمن لتدعو إلى الله فده رايح يسرب وده رايح اليمن معاذ كان إيه المؤهل عنده يا إخواني يا مسلمين اكتر من انه شخص عادي لابس جلابيه وطاقيه وبيشتغل تاجر في الشارع وهولكن وبي... و... مسؤول عن دين ربنا والمز... والاسلام حركوا للدعوه جعفر بن ابي طالب ده لما الرسول عليه الصلاه والسلام مش وداه اليمن ولا مصر ده له اطلع من اسيا كلها روح افريقيا روح الحبشه جعفر بن ابي طالب ده كان ايه يعني كان ايه كان شيخ من مشايخ الازهر كان ده مسلم لكن شايف الفرق بين فهم المسلمين اللي هيخشه الجنة الصادقين وبين فهم المسلمين في المجتمع اللي احنا فيه النهاردة الناس دول اتحركوا للدعوة ليه ولما, ولما تشوف في كتاب قسد الغابة او كتاب كتب الصحابة كتب الطبقات يعني قسد الغابة وطبقات غيرها من الكتب اللي بتتكلم عن الصحابة لا 92% 92% من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ماتوا بر مكة والمدينة وبر الجزيرة العربية خالف 92% عندكو الحرم الصلاة بألف صلاة وعندكو زمزم وعندكو عرفات وعندكو وتسيبوا كل ده وتروحوا برا منه تسعين في المية بس من الصحابة اللي فضلوا في الجزيرة العربية لمهماتهم اه لانهم فاهمين ان عندهم مهمات للدين قادي الاسلام والاسلام لما هجر المسلمين كلهم قالوا كل المسلمين دي تهاجر لا ايمانة لمن لا هجرة له كانوا بيهاجروا ايه ما يقدر الواحد يدخل بيته جوه يقفل الباب ويقفل يصلي ويدفع زكاته ويقدر يصوم ما فيش حاجة خاله ويقرأ القرآن وتقدر تتحجب والدنيا ماشية آخر جمال الإسلام يجي يخدهم كلهم ليه؟ كانوا ايه دورهم دول؟ كانوا ايه؟ يعني كانوا, كانوا أفراد في القوات المسلحة؟ مسلمين لكن يعرفون المسؤولية عن الدين ولذلك المسلم الذي لا يعرف أنه مسؤول عن دين الله كمبدأ ليس مسلما وهقول لك ده دلوقتي بس عايز اقول لك المسألة اشبه شيء بايه قريبة من ايه عشان اقرب لك الصور عشان تعرفوا الدعوة الاسلامية احنا بنتكلم في ايه والدعاء ربنا يجليهم خير يا رب العالمين اللي مليين الدنيا بركة يحاربون الفسوق والفجور ويطلبون رحمة الله ويدعون اليه وال وال واللي بتتصفحوا وجوههم واخوالهم يوميا على المحطات المختلفة وما إلى ذلك المسألة أشبه ولو سمحت أحفظه المثال ده لأنه المثال الرئيسي القوي الذي يفهمنا الرابطة بين الدين وبين التزامك كشخص ناس ركبين في أطر قطار او ناسك دين في باخرة الباخرة مسفرة متجهه إلى هدف ريحة تعمل ريحة من مكان لمكان ليؤدي من فيها مهمة كتيبة عسكرية مثلا أو كتيبة قافلة تجارية أو لكن الناس اللي داخل القطار بيعتش يقولوا الدين عصير هاتلي مية يجوع يأكل سندويتش آآ جاء وقت الصلاة يقوم يتوضى في الحمام الموجود في ديوان القطر ويصلي تذكر الله عز وجل فدع الله هو في القطار يذكر الله في القطار يفتح المصحف ويقرأ في القطار رأى أن يصوم اليوم فيصوم هو في القطار ولكن هذه العبادات التي يؤديها الأفراد لا تمنع من ان كتلة القطار كلها متحركة إلى هدف تؤديه الباخرة كلية متحركة مشية إلى غاية تصل إليها فأنا بخلي الظهر أنا بركب طيارة رايح من مصر رايح كندا أو مصلي الصبح في مطار القاهرة في مصر والظهر في باريس والعصر في أمريكا والمغرب والعشاء أو فجر اليوم الثاني في كندا صليت دائما كفرد ولكنني أنتقل إلى حيف المهمة التي سأؤديه هو ده نموذج الدعوة الإسلامية انه كن النس تصلي وتصم وتشتغل ده لا يمنع من ان تكون الدعوة متحركة الى غايتها مصعب الى يسرب معاذ الى اليمن جعفر الى الحبشة بل اواخر من اسلموا من المسلمين ابو سفيان ده لأسلم يوم الفتح يوم فتح مكة ابو سفيان لأسلم يوم فتح مكة جاهد في سبيل الله ما قالوش روح الاول استكمل الدين بعد ما تستكمل كده الاول روح كده اقعد شوية ابكي وادعي و... و... لا وانما في وظيفته مصعب اسمه خالد بن الوليد اسلم اليوم وحارب سيف الله المسلول وكان يقرأوا لانه قائد الجيش يبقى امام الجيش يقرأوا بهم ويتتعتعوا بالقرآن لانه لسه مسلم جديد لسه لم يحفظ القرآن ووراءه الحفظ لا يصلون أئمة لأنه هو قائل الجيش الإسلام لا يعرف المسلم إلا بقدر أن يكون في وظيفته ولذلك أيها الإخوة احفظوا هذا الكلام لا اسلام بغير وظيفة وفي نفس بغير وظيفة تؤديه وفي نفس الوقت ما ينفعش واحد يؤدي وظيفة الإسلام مؤلب خربان أو مليان معاصي او تالك للصف ما ينفعش وأنا للضيق الوقت يكفيني معكم مثالين مشهورين جدا جيش على رأس نبي بل هو خير خلق الله وسيد الأنبياء جميعا وجيش من الصحابة من الصالحين من التقيين من النقيين وينهزم ربنا يوقع به القرح عن الجراح لانه عمل معصية في احد لا يجامل النبي لا يجامل الصحابة لان الذنوب انما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا يعني اللي حصل لهم كان بسبب ذنب وقع منه يبقى بنحارب المعاصي ما ينفعش الا ان يكون انسانه صالح ويتكرر الموضوع في حنين جيش من الصحابة والصالحين على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهزم الجيش وتستغرب في غزوة أحد ينهزم لمعصية عملية قال لهم ما تتحركوش فاتحركوا وفي غزوة حنين ينهزمون لمعصية قلبية هم لم يفعلوا معصية فعلا هم قلبيا أعجبوا بنفسه بس طب ما هو العجب ده من أمراض القلوب ولذلك خلي بالك من القلب انا بتكلم في لقائنا ما حضرتكم في هذه المسائل ان البذرة اللي بتحطها في القلب اي بذرة صغيرة كده بتكبر وتعشش وتفرع فحط فيها بذرة مؤمنة ما تحطش بذرة فاجرة وإلا يمتلئ القلب بالخرار لو حطيت بذرة صغيرة كده القلب ما يسبش بذرة إلا وتنمو فيه ففيه احد معصية عملية وفيه حنين لم يخالفه عمليا لكن بس معصية قلبية اللي هي العجب وصيبوا به فاصبح مرض من امراض القلوب ولذلك أيها الإخوة إذا كانت هذه هي الدعوة الإسلامية إذعان لله ثم إصلاح للمستجيبين مستجيب بس ثم توظيف المستجيب المسلم الصالح في قضايا دينه لأنه لا يكون مسلما إلا لو قام بقضايا دينه يقول بقى الجماعة خصوم الدعوة الإسلامية خصومها المتربصين بها اللي عايزين يفرغوها ويفسدوها ويبوزوها يعملوا ايه اخترعوا حتة اختراع من اجمل ما يكون قالوا احنا نحمل جيوب لما نلاقي مسلمين استجابوا لله وللرسول اذا دعاهم لما يحييهم وجم مقبلين على الله ويريدون العمل نروح مزحلئنهم في زحليئة كده الى جيب من الجيوب يشتغلوا فيه بعيدا عن الخط الأصل ومن هذا اللي بتسمعون النهاردة على فكرة كتير واحد يقول لك الإيمان هو أساس كل شيء فأنا أتكلم في الإيمان بس ولا أتكلمه في غيره ما فيش ولا نبي من الأنبياء عمل كده إنما هو أبو العريف يؤلف من عند نفسه يجي واحد تاني يقول الحضارة وحوار الحضارة. واحد يقول إيه يا جماعة سمعة الإسلام ملوثة ولازم نبرز المعنى الجمالي والحقيقي الإسلام علشان الانتشار في العالم والمسلمين بيتقال عليهم أهل تطرف وإرهاب والكلام ده مش صحيح كلام ده تزوير ليه بقى؟ لأن الكلام ده مقصود مصنوع الحقيقة غير كده الحقيقة ان الإسلام هو أسرع الديانات انتشارا في العالم الناس اللي بيدخلوا في الإسلام بيدخلوا أكثر من أي دين آخر وأحداث 11 سبتمبر والرسوم الكاريكاتيرية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أوروبا زودت نسب اللي بيدخلوا في الإسلام ومفكرين ومش عارف سفراء وصحفيين يدخلون في الإسلام لأنهم بدأوا دا الإسلام وفي مشكلة بين أوروبا وبين الإسلام يقرأوا في الإسلام يحبوا يدخلوا فيه وهكذا إنما مشكلة جاية منين أقواننا أن زعلان والله أن الناس مش فهمة الأمريكان والأوروبيين فيهم ناس أصدين كده الناس دول بينطلقوا كلهم المنطلقات الدينية انتوا عارفين أمريكا اللي بيسموهم اللي موجودين فيها اللي اسموهم اليمين المتطرف اللي منهم جورج بوش اللي بيديروا أمريكا انتوا عارفين نسبتهم كان في المجتمع الأمريكي عددهم 100 مليون 100 مليون أمريكي تلت الشعب الأمريكي من اليمين المتطرف الذي يرى ويقوله كده بالنص الذي يرى أنه ولد مرة أخرى بعد ولادة أمه له ولد مرة أخرى على يد الدين الذي تعرف به فهو يرى أنه منطلق مئة مليون يمثلوا تلت الشعب الأمريكي وفي الحضور كناخبين وهم بيخضروا أكثر من غيرهم ده منطلقهم. والصهاينة في على أرض فلسطين ينطلقوا من منطلق ديني. في أوروبا في حاجة اسمها الأحزاب اليمينية عايزة تطرد الأقليات غير المسلمة. فعايزة تطرد الاقليات غير المسلمة وتوسع المكان عندهم. فدول يقصدون هذا قصدا. وفي إيديهم بقى الإعلام يقوم يقول الكلام ده النهاردة عن طريق الكاريكاتير في الصحافة. وبكرة بالتلفزيون التلفزيون وبعده وكانت انباء تبث خبر لتلويث سمعة المسلمين لكن عايز اقول لكم هم عاملين كده عشان انتوا تشتغلوا في اللي هم يقولولكوا اشتغلوا فيه ده اشتغلوا في الموضوع ده يا مسلمين حولوا تجملوا شكلكم وهم يسترون ان هذا بسبب عدوانهم على دول قاعدين يزيلوا فلسطين يزيلوا العراق يزيلوا افغ... يزيلوا أفغانستان يزيل العراق يزيل فلسطين يزيل بلاد بيكاملها عشان عمرتين في نيويورك اتضربوا أزال أنظمة بكاملها بيزيلها بالكامل وما تتصوروش ان لما هتبقوا لطاف وزوراف هما بيعملوا ده استباقا انه عشان لما يضربك وتسرخ يقول لك شايف بيسرخ ازاي مش قول تلكه انه المسلمين شايف له ومحش يقول لك لا اتضرب وما تسرخش لاننا انا مخوفك بالخطة الاعلامية دي فما جيش أنا أشتغل هو عايز المشايخ الكباري يشتغلوا في أنه يعود يجمل ويترك مبدأ الدعوة اللي أنا كلمت حضراتكم عنها طول الساعة اللي فاسد دي هو عايز يفسد هذا المجال ولذلك عايز أقول لكم شيء في منتهى الأهمية هؤلاء الناس الله تعالى قال لنا من أول لحظة زمان قال ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم لو متصور ان انت هتحاول تعمل ها تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني بالتنازع عن الثوابت وعدم الكلام كده في بعض الامور وهتولنا الدين اللطيف الظريف الشيك الانيق اللي لا يتكلم في ثوابت الاسلامي وانما يتكلم في ما يرضي لانه سمعتنا ملوثة في الخارج مش هيرضوا عنك ويفضلوا والله تعالى يقول وان كادوا لا يستفزونك ود لو تدهن يعني تدهن اعرف الذهن ودهن لو تدهن ثماين معاهم تمشي معاهم فيدهنون فهيمشوا معاك اوي اوي وتبقى المسألة جميلة اوه وتتصوروا يا اخوة ان العمل في هذا المجال مهما اشتغلنا في اسمه دعوة اسلامية لتزوير وامريكا تراثها امريكا دخلت فييتنام اتلت مليون فييتنام دخلت اندونيسيا اتلت مليون اندونيسي بالعراق اكتر من مليون عراقي حتى الان آآ آآ دخلت في, في, في اليابان انزلت بالقنبلتين النوويتين على هيروشيما ثم على ناجا زاكي نزول قنابل نووية لما دخلوا علشان ينشئوا دولة امريكا اتلوا 100 مليون من الهنود الحمر اسف عشرة ملايين من الهنود الحمر عشرة ملايين دول اللي تراثهم بيقولوا عن الإسلام الإسلام اللي لما دخل دخل فيه الفرس والروم والقبط والبربر والأمم أحبت الإسلام يجي ناس بيقوموا بقالهم أربع سنين بيقوموهم هناك مقاومة شرسة لأنه مش مقبولين ويقولوا على دين قبله الناس كالماء السلسال الرقراق السه أنه كذا وكذا أيها الإخوة لا بد أن نعلم أننا أصحاب دين ويقولك ايه الاقليات غير المسلمة في بلادكم والطهضة مين قال كده مين قال هذا الكلام طب اعملوا زينا ده انتوا ع... احنا عندنا صح او غلط انما ده الواقع اجراس الكنائس بتدق في بلاد المسلمين هل بيسمحوا للاذان في بلاد امريكا وفرنسا بلاد الحرية ان الاذان يطلع بالميكروفون براه مستحيل بي... بيعطى غير المسلمين اجازة في اعيادهم يقولونهم دا عيدكم تفضلوا خدوا أجازة بل في يوم الأحد يؤذن لهم أن يذهبوا يا القدس في الكنائس المسلمين هناك يقدروا يروح وصلوا الجمعة على حساب الشركات اللي بيشتغلوا فيها إلا إذا هي وفقت إنها تشغلهم ساعتين تانيين غير الساعتين دون ما بيحصلش الإذاعات في بلاد المسلمين بتذيع القدس في الإذاعة هل المسلم يقدر يذيع خمس دقائق دعوة يا الله في إذاعة برا ها هذا الكلام أبدا الدين يعلم هنا الديانات الأخرى تعلم في المدارس لغير المسلمين على حساب الدولة هل المسلمين ممكن يتعلموا دينهم هناك في المدارس ولو على حساب أنفسهم ممنوع مين قال الإسلام قمة قمة عليا وهم لا يبلغون القاع ولا وصلوا إلى شيء إذنما هم بيقولوا عننا كده علشان يقولوا يا خبرات نقول احنا يا خبرات يض طب سيب الدعوة الاسلامية بقى وتعالوا نتكلم في اللي انتم بتتكلموا فيه لا يا اخوة لن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم وهم ولذلك انا ضد كلمة لو عرفوه ما يسبوه ولا ما يشتموه لا هم عرفينه والله تعالى يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون هم فاهمين كويس جدا وعن بصيرة يهاجبون الإسلام ومهما أقنعتهم ما هم فعرفين وفهمين فاهتم بعوام اهتم بيهم بس بدعوتهم بدعوة المتجردين منهم وليس أصحاب الغرض والهوى أيها الإخوة الله أشعر برغم كل هذا أنني ما قلت شيئا أنا فقط أردت أن أبلور لكم ما هي قضية الإسلام وما دعوته لو أردنا نكون صادقين نحن مش هنتشعب في مليون موضوع وفي مليون جزئية ونترك لملمة أمتنا وصناعة الأمة وإعادة أصناف وإعادة مواصفات الإسلام إلى أفراد المسلمين أسأل الله عز وجل لي ولكم السدادة يا رب العالمين في القصد والإخلاص في القول والعمل وأسأل الله أن نبلغ ولا تنال من قلوبنا الا تنال من قلوبنا يا رب العالمين معلش انا عايز اقول لكم ايه مهمه لانها للرسول عليه الصلاه والسلام ربنا قال له قال له الناس دول عندهم مكر الليل والنهار علشان حاجه واحده بس انهم يصرفوك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لو بس مجرد انك غيرت الموضوع الاصلي الذي كلفناك ببيانه وبلاغه واشتغلت في الموضوعات اللي هم بيرموها لك تتشاغل فيها وتلقى في حبيبها قال واذا لاتخذوك خليلا يا سلام مش انت ابتدعوا الى الله ولا اله الا الله وبلاش الكفر وبلاش الاصنام لا هتبقى الخليل بتاعهم الصديق الحبيب الحميم صديقي ليه لأنه انت سفت إنت سمعت الكلام مجرد بس أنك تدهم لتفتري علينا خيره وإذن لاتخذوك خليلا أيها الإخوة نريد أن نثبت على دين الله كما يحبه الله كما يريده الله كما رسمه الله لا كما تقوله الأهواء ولا كما يرحمه الأعداء أسأل الله لي ولكم الرشاد أشكر أخي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور صفة حجازي شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة أن دعاني في هذه الليلة وهي سنة, سنة لأصحاب القلوب النقية الطيبة أن دعاني اليوم لأحل محله في هذا اللقاء الكريم وإن شاء الله يعود إليكم من فرنسا في الأسبوع القادم بإذن الله ويكون معكم كشأنه دائما أسأل الله أن يسدده للخير وأن يعود بسلام الله وجزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم ونحن على لقاءتنا إن شاء الله الله لكم وسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نبل الحب اليكم